ما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم مردا لا يملكون الشفاعه الا من اتقى عند الرحمن عهدا وقال اتقى الرحمن ولدا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَنْفَطِرُ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن تَدْعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمان عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم اتيه يوم القيامه فودا